كنا في المجلس السابق شرعنا في شرح ما ذكره المؤلف رحمه الله في المعتقد الصحيح في الإيمان في المعتقد الصحيح في الإيمان وكنا توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وليس شيء من الأعمال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 يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي. صدق أن عرفنا بأن هذه العبارة التي أوردها المؤلف ورحمه الله فيها أولا رد على الخوارج والمعتزلة فيها رد على الخوارج والالمعتزلة الذين يكفرون المسلم بمجرد وقوعه في الذنب في المعصية سواء كان الذنب بترك واجب أو فعل محرم فبين رحمه الله بأنه ليس من طريقة أهل السنة والجماعة أن يكفر المسلم بتركه لواجب من الواجبات أو بوقوعه في محرم من المحرمات ولهذا قال وليس شيء من الأعمال تركه كفر وليس شيء من الأعمال تركه كفر إذا هذه العبارة كما قلنا يعني فيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلم بمجرد وقوعه في الذنب ولكن المؤلف رحمه الله له مقصد آخر في كلامه هذا وهو تكفير تارك الصلاة فالمؤلف رحمه الله على مذهب من يرى بأن تارك الصلاة كافر بأن تارك الصلاة كافر والمؤلف يعني في هذا القول يعني مشى على قول علماء أهل بلده لأن أهل بلده العلماء بالمملكة كما لا يخفى عليكم يكفرون تارك الصلاة يكفرون تارك الصلاة ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله وهكذا يعني معظم يعني علماء المملكة يكفرون تارك الصلاة وتارك الصلاة عند أهل العلم على نوعين ترك الصلاة عند اهل العلم على نوعين النوع الاول ان يتركها جحودا ان يتركها جحودا بمعنى ان يجحد بهذا الواجب وبهذا الفرض ويعتقد بان الصلاة يعني ليست فرضا وليست واجبا فهذا التارك يعني يدخل في هذا القسم من يتركها جحودا ومن يترك الصلاة جحودا لا خلاف بين العلماء في تكفيره فمن ترك الصلاة جحدا لوجوبها أو فرضيتها فهو كافر بالإجماع وأما القسم الثاني من أقسام من يترك الصلاة فهو من يتركها تهاونا وكسلا من يتركها تهاونا وكسلا مع اعتقاده بوجوبها وفرغيتها فهذا القسم اختلف فيه اهل العلم قديما وحديثا اختلف فيه اهل العلم قديما وحديثا فالذي عليه جماهير العلماء أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا ليس بكافر بل هو مسلم فاسق وعاص ولكنهم لا يكفرونه وهذا القول كما قلت هو مذهب جماهير العلماء يعني أكثر العلماء على هذا القول وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه يعني حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني له في هذه المسألة قولان له في هذه المسألة قولان فمن أقواله رحمه الله في هذه المسألة أن تارك الصلاة كسلا وتهونا لا يكفر ولا يكفر بذلك وذهب هذا هو القول الأول وهو الذي سلف ذكره وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى كفر تارك الصلاة ولو تركها تهابنا وكسلا وهذا القول هو كما قلت رواية أخرى عن الإمام أحمد هو رواية أخرى عن الإمام أحمد وهذا ال ال ال القول قد اختاره يعني بعض ال ال العلماء والمحدثين ونحوهم وهو الذي يعني مشى عليه المؤلف رحمه الله والذين حكموا بكفر تارك الصلاة الذين كفروا تارك الصلاة حجتهم في ذلك يعني بعض النصوص الشرعية التي حكمت على ترك الصلاة بالكفر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 قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن تركها فقد كفر فاستدل بعض أهل العلم بهذه النصوص على أن تارك الصلاة يعد كافرا ولو تركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها وفرضيتها. والصحيح من هذين القولين هو مذهب جماهير العلماء. الصحيح أن تارك الصلاة ليس بكافر. أن تارك الصلاة ليس بكافر. وأما الكفر الذي ذكر في بعض هذه النصوص الشرعية فالمراد به الكفر العمل فالمراد به الكفر العمل لا الكفر الاعتقادي، لان من ترك الصلاة فقد شابه الكفار لان الكافر هو الذي ليست الصلاة من شأنه وبالتالي فمن ترك الصلاة فقد شابه الكفار في اعمالهم في أعمالهم وخصالهم ولهذا فالكفر الذي جاء ذكره في الأحاديث التي ذكرناها أنفا إنما يراد به الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر ومن كفر ذلك الصلاة عملا بهذه الأحاديث فليكفر أيضا من قتل مسلما أو قتل مسلما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله ماذا كفر إذن فالمسلم إذا قاتل أخاه المسلم فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا هل هذا يعني بأن من قتل مسلما بأنه كفر طبعا لا وإنما هذا الكفر كفر عملي لأن الكافر هو الذي من شأنه أن يقاتل المسلمين وبالتالي فالمسلم إذا قاتل المسلمين يكون قد شابه الكفار في عملهم هذا ف فالكفر الذي ذكر في قوله عليه الصلاة والسلام فمن تركها فقد كفر أو الحديث الآخر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة يعني الكفر المذكور في تلك الأحاديث هو نظير الكفر المذكور في نصوص كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أه سباب المسلم كوسيوه وقتله كفر فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلمين سماه كفرا وجاء أيضا صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فهل هذا يعني أن من حلف بأبيه مثلا أو حلف بالكعبة وغير ذلك هل يعد ذلك كافرا يعني كفرا أكبر طبعا لا بل هذا كفر ماذا آه كفر لفظي هذا كفر لفظي أيضاً صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا أمانة له إذا نفى عمن لا يحفظ الأمانة نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان فهل يعني ذلك أنه صار كافرا؟ طبعا لا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم الدين عمن لا عهد له لا يحفظ على عهده ولا يرعى عهده فهل معنى ذلك أنه صار بذلك يعني كافرا الجواب لا إذن فما يقال في هذه النصوص الشرعية هو عينه ما يقال في تلك النصوص الشرعية فإذا كان المراد بالكفر ونفي الإيمان ونفي الدين في مثل هذه النصوص لا يلزم منه يعني أن يحكم على الشخص بأنه قد خرج من الملة وكفر كفرا أكبر ما يقال جوابا على هذه النصوص هو عينه ما يقال جوابا على قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إذا فهذا هو يعني معنى هذه النصوص الشرعية أن المراد بها أن من ترك الصلاة فقد شابه الكفار والمشركين شبه الكفار والمشركين في أعمالهم ولا يعني ذلك بالضرورة بأنه يصير ماذا كافرا قد خرج عن ملة الإسلام ولهذا يعني جاءت أيضا نصوص كثيرة في الإيمان عن بعض العصار كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن يزني وعمن يسرق إلى غير ذلك فهل هذا يعني أن هؤلاء صاروا كفارا خرجوا من ملة الإسلام أبدا ولهذا كما قلت فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ترك الصلاة لمن تركها تهونا وكسلا لا يخرج بذلك من ملة الإسلام لا يخرج بذلك من ملة الإسلام ثم أضف إلى ذلك أنه يعني جاءت عدة نصوص شرعية جاءت عدة نصوص شرعية تدل دلالة واضح على أن تارك الصلاة لا يكفر ولهذا مثلا روى أبو داود وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضؤهن وصلهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن أو وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يأتي بهن من لم يأتي بهن يعني بصلوات الخمس فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله لجنة فدل هذا الحديث على أن من لم يأتي بهذه الصلوات فهو تحت المشيئة فهو تحت المشيئة وجعله تحت المشيئة يدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر يخرج صاحبه من الملة لأن الكفر والشرك هو الذي يعني لا يعني يكون صاحبه تابعا لمشيئة الله كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك إذا فهذا الحديث يدل على أن ترك صلاته دون الشرك وأن تركها داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه أيضا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للإسلام صواً ومنارا صواً يعني أعلاماً علامات ما تدل عليه إن للإسلام صواً ومنارا يعني منارات قال كمناري الطريق منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا قال وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وذكر أمورا ثم قال فمن ترك من ذلك شيئا فمن ترك من ذلك يعني من هذه المذكورات شيئا فقد ترك سهما من الإسلام يعني ترك شيئا من الإسلام بمعنى أنه لم يترك الإسلام كله قال ومن تركهن كلهن فقد ول الإسلام ظهره فقد ول الإسلام ظهره إذا هذا يدل على أن من ترك الصلاة أو من ترك الزكاة أو من ترك الصوم أو من ترك الحج يكون قد ترك سهما من أسهم الإسلام ولم يترك الإسلام كله وأما على القول بتكفير تارك الصلاة يلزم من ذلك أن من ترك الصلاة وحدها فقد ها جعل الإسلام وراء ظهره والحديث لم ينص على ذلك ثم أيضا يعني الدليل على أن تارك الصلاة ليس تاركا للتوحيد يعني تفريق النصوص الشرعية بين التوحيد والصلاة ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي رواية قال فليكن أول ما تدعوهم إلي أن يوحدوا الله إذن هذا هو ماذا؟ التوحيد قال فإنهم أجابوك لذلك إنهم أجابوك لذلك أي دخلوا في الإسلام ودخلوا في هذا التوحيد قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة من أمواله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائه إذا تلاحظون أن يعني مثل هذه النصوص الشرعية يعني تفرق بين ماذا؟ بين التوحيد والصلاة مما يدل على أن ترك الصلاة لا ينافي أصل التوحيد ولهذا الرجل يدخل في الإسلام ويصير ماذا موحدا ثم بعد ذلك يدعى إلى عمل من أعمال الإسلام وهو ماذا الصلاة ولهذا يا جماعة الصلاوات الخمس متى فرضت متى فرضت الصلاوات الخمس ها يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعثر سنوات وهل يعقل أن تكون الصلاة من صميم التوحيد من صميم التوحيد من أصل التوحيد وترى كل هذه المدة إذا الناس يعني كانوا على التوحيد لمدة عشر سنوات ثم بعد ذلك فرض الله تبارك وتعالى عليه هذه الصلاوات الخمس فكيف يقال بأن من لم يصلي فليس بموحيد بل هو كافر بالله تبارك وتعالى إذن ف يعني جميع هذه الأشياء التي نذكرها وغيرها كثير جدا يعني يدل يدل دلالة واضحة على أن ترك صلاة بمجرد ترك فقط لا يعد ذلك ماذا كفرا لا يعد ذلك كفرا ومن يدل على يعني ضعف القول بتكفير ترك الصلاة أن الضائرين به يعني مضاربون فيما يقولون ولهذا مثلا الذين قالوا بتكفير ترك, ترك الصلاة طيب من هو ترك الصلاة الذي يكفر هل هو الذي تركها مطلقا فلم يسجد لله تعالى ولو سجدة واحدة وهذا هو ظاهر كلام المؤلف لأنه قال فمن تركها مطلقا فقد كفر بمعنى أنه لم يصلي قط ظاهر هذا هو لأنني كما قلت يعني أصحاب هذا القول يعني مصطربين فيما يقولون فبعضهم يقول إنما يكفر من لم يصلي قط وبعضهم يقول لا من ترك ولو صلاة واحدة كفر بذلك يعني من صلت ظهر وترك العصر فهو كافر والمؤلف طبعا لا يقول بهذا لأنه قال فمن تركها مطلقا يعني تركا كليا بحيث لا يصلي أبدا وأما عند المؤلف من يصلي ويترك فلا يعد كافر بينما يعني عند الحنابلة منهم من يعدونه ماذا يعني كافر إذن فيعني تلاحظون أيضا انه حتى القائلين بتكفير تارك الصلاه يعني مطالبون في قولهم هذا ف ما هو يعني او ما, ما ما هو الترك الذي به يعني يكفر يعني صاحبه هل هو يعني من يكفر صلاة واحدة ومنهم من قال يترك ثلاث صلوات يكفر ومنهم من قال إنما يكفر من يترك الصلاة بالكلية فلا يصلي مطلقا إذا فكما قلت يعني هذه الأشياء أيضا يعني مما يعني تؤكد وترجح بأن الصحيحة في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن تارك الصلاة كسلاً وتهونا لا يعد كافرا ثم نقول هذا الذي ترك الصلاة كسلا هذا الذي ترك الصلاة كسلا وحكمنا عليه بالكفر بماذا يعود إلى الإسلام لو حكمنا عليه بالكفر خلاص قلنا له انت كافر بماذا يعود إلى الإسلام إن قلنا له قلنا إلهاء إلا الله يقول يا جمعان ما تركته أنا ما تركته أنا دائما أقول لا إله إلا الله إذن بماذا يعود إلى الإسلام هل يعود بقوله لا إله إلا الله وهو يعني لا يزال يقولها هو يؤمن بها ويعتقد بها أم يعود بشيء آخر أم يعود بشيء آخر إذن فكما قلت يعني هذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم والمسألة طبعا يعني لشت أنها يعني مسألة يعني كبيرة وتحتاج إلى يعني مزيد شرح وبسط ولكن هذا يعني الذي يعني يناسب يعني مثل هذا المجلس طيب أعود إلى كلام المؤلف قوله رحمه الله إلا الصلاة فمن تركها مطلقا قوله مطلقا أي كلية فلا يصلي بالكلية ولهذا عند المؤلف أن من يصلي ويترك أن من يصلي ويترك فهذا لا يعد كثرا عند المؤلف قال فمن تركها مطلقا فقد كفر ثم قال رحمه الله أجمع على ذلك الصحابة أو أجمع على ذلك صحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الإجماع الذي حكاه المؤلف رحمه الله حكاه بعض أهل العلم منهم محمد بن نصر المروزي رحمه الله فقد حكى إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة طيب هذا الإجماع ما هو مصدره وما هي عمدت من حكاه هو أثر عبد الله بن شقيق ولهذا قال المؤلف قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة قال رواه الترمذي أولا عبد الله بن شقيق رحمه الله من التابعين من التابعين الذين أدركوا بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين الذين أدركوا بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لو رجعتم إلى ترجمة يعني هذا التابعي في كتب التراجم ك كتهذيب الكمال مثلا للمز ستجدون بأن هذا التابعي يعني يروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ولعلهم لا يتجاوزون ماذا العشر أقول لا يعني لا يحضرني جيدا ولكن أقول لعلهم لا يتجاوز عددهم عدد ماذا العشر وبالتالي ف عبد الله بن شقيق هل أدرك كل الصحابة كل الصحابة رضي الله عنهم أبدا وهل سمع من كل الصحابة رضي الله عنهم أبدا إذن من أي من أين له أن يحكي هذا الإجماع عن جميع الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا يكفرون ماذا تارك الصلاة هذا أول ثانيا هذا المعنى الذي يذكره عبد الله بن شقيق من أين أخذه؟ من أين أخذه؟ أخذه من بعض الآثار أخذه من بعض الآثار التي تروى عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في التشديد على قضية ترك الصلاة. كقول عمر رضي الله عنه مثلا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قد نفهم منه بأن عمر رضي الله عنه يكفر ماذا؟ تارك الصلاة يكفر تارك الصلاة إذن فالشاهد أن عبد الله بن شقيق رحمه الله كما قلت أخذ هذا المعنى من بعض الآثار التي تروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب وابن مسعود وجابر وغيرهم ممن يفهم من كلامهم بأنهم يكثرون ماذا تارك الصلاة طيب أقول أولا, أقول أولا هؤلاء الصحابة الذين نقلت عنهم مثل هذه العبارات قد نقلت عنهم عبارات هي أشد قد نقلت عليه عنهم عبارات هي أشد في أعمال في أعمال يرى عبد الله بن شقيق نفسه بأن تركها لا يعد ماذا من الكفر كالحج مثلا عبد الله بن شقيق لما قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة إذن هذا الإجماع الذي حكاه عبد الله بن شقيق نفسه يدخل فيه مثلا الحج الحج هل تركه كفر يا جماعة الجواب لا بالإجماع الذي حكاه ماذا عبد الله بن شقيق طيب لنستمع مثلا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول في تارك الحج ثبت وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة يعني كان له مال ولم يحج قال فيضرب عليهم الجزية فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما رأيكم في هذه العبارة يا جماعة هل هي أشد أم عبارة لحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لحظ ربعا الحظ هو يعني النصيب الأوفر الحظ هو النصيب الأوفر يعني من ترك الصلاة ليس له نصيب أوفر من الإسلام هذا ومعنى عبارة عمره طيب أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال من مات وهو موسر لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو ليمت إن شاء مصرانيا هل هذه العبارة أشتأ لحظة بالإسلام لمن ترك الصلاة؟ إذن فالصحابة رضي الله عنهم يعني روية عنهم يعني مثل هذه الآثار ومثل هذه الأثار لا تعني بالضرورة أنهم يعتقدون بأن من ترك هذه الأعمال فهو كافر، ولهذا طبعا ترك الحج يعني ليس بكافر ببإجماع أهل العلم وإن كان يعني هناك خلاف شاذ يعني يحكى يعني فيه وإلا فعمت أهل العلم أن تارك الحج ليس بكافر. مدام أنه يتركه ماذا يعني كسلا وتهونا أو بخلا عن على ماله ونحو ذلك مدام أنه يقر بوجوب الحج وفرضيته فلا يعد ماذا كافرا. هذا ثانيا أضف إلى ذلك أن هناك من علماء السلف من هو أعلم من عبد الله بن شقيق بأثار الصحابة رضي الله عنه ومع ذلك لم يفهموا من مثل هذه الآثار المروية عن عمر وغيره بأنها تعني بالضرورة تكفير تاريخ الصلاة منهم مثل إمام زهري زهري رحمه الله من أعلم التابعين بآثار صحابه رضي الله عنهم ومع هذا كان مذهبه عدم تكفير تاريخ الصلاة ولهذا يقول ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الضحاوية قال رحمه الله جاء عن طائفة من المتقدمين تأملوا قال جاء عن طائفة من المتقدمين كمكحول والزهر ومالك والشافعي أنهم ما كانوا يرون ترك الصلاة كفرا يقول ابن أب العز رحمه الله ولا شك أن الزهرية ومالكا أعلم بالسنن والآثار من عبد الله بن شقيق وإن كان متقدما عليهما فإذا كان هؤلاء الأئمة وهم أعلموا الناس في زمانهم بأثار الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكفرون يعني ترك صلاة فأين هؤلاء الأئمة من هذا الإجماع الذي يحكى يعني سبحان الله لو كان الصحابة رضي الله عنهم حقيقة مجمعون على تكفير ذلك الصلاة فأين هؤلاء الأئمة من هذا الإجماع فإجماع كهذا يعني يجهله أمثال الزهري. وأمثال مالك وأمثال الشافعي هذا والله لا أكبر دليل على أن هذا الإجماع لا أساس له من الصح لا أساس له من الصح بل هذا القول كما قلنا هو قول جماهير علماء حتى الإمام أحمد حتى الإمام أحمد نفسه يعني له رواية بعدم تكفير الصلاة بعدم تكفير ذلك الصلاة فأين فأين يعني هذا الالاجماع المحكي من ال ال الامام احمد المهم كما قلت يعني المسألة يعني طويلة ومتشعبة ولكن يعني هذه فقط يعني بعض الإشارات يعني لابد منها للتعليق على كلام المؤلف رحمه الله. طيب نعود الان الى كلام المؤلف على وليس شيء من الاعمال تركه كفر إلا الصلاة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 حتى يعني من جهة إسناده أولاً ومن جهة متنه ثانيا لأن يعني هذا الأطر بهذا اللفظ يعني رواه يعني بعض المختلطين وإن كان الراوي ثقة إلا أنه اختلط ومن من من الرواتي من هو أحسن حالا من هذا الثقة المختلط رواه بلفظ آخر. ولم ينسب هذا الكلام إلى الصحابة رضي الله عنهم وإنما يعني نسبه عبد الله بن شقيق إلى يعني علماء عصره. طيب. ثم قال المؤلف ورحمه الله بعد ذلك. بعضا يعني قبل أن أنتقل يعني هناك يعني نقطة مهمة. يعني لابد من التنبيه عليها يعني حتى نفهم حتى نفهم هذه ال الآثار التي يعني كانت تروى في زمن السلف رضي الله عنه فمثلا يعني عمر رضي الله عنه لما قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة طيب في زمن عمر هل تتصورون مسلما في زمنه لا يصلي يا جماعة والله لا يوجد لا يتصور أن يكون هناك مسلم في زمانهم كان تاركا للصلاة وبالتالي فهم لما يعني يحكون هذه الأقوال يعني يصدرونها عن واقع يعيشونه إذن في زمانهم الذي لا يصلي هو الكافر فقط الذي لا يصلي هو الكافر وأما المسلمون في مثل زمانهم فالكل كان آه مصلياً ولهذا فقوله لا حظ في الإسلام لمن ترك صلاة لحكاية عن عن الشرع طبعا أولاً وعن وقعيه ثانياً ولهذا مثلا لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا في صحيح مسلم وهو يتكلم عن صلاة الجماعة فقال رضي الله عنه ولقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق يعني صلاة الجماعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ما معنى معلوم النفاق يعني معلوم الكفر ك عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين الذين كانوا في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هل نستدل بهذا الأثر على أن من ترك الجماعة فهو كافر منافق خارج عن الملة لا لأن ابن مسعود رضي الله عنه يحكي شرعا وواقعا في نفس الوقت يعني هذا هو يعني الواقع الذي كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بعد ذلك يعني الواقع تغير ولهذا هو قال ولقد رأيتنا في عهد رسول الله كأنه يشير إلى أنه بعد وفك رسول الله وجد بعد ذلك من المسلمين من يتهون في صلاة الجماعة ولكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مسلم طبعا له عذر أو مسلم له عذره من مرض ونحو ذلك. إذا فهذه القضية أيضا يعني لابد أن نفهمها لابد أن نفهمها لكي يعني تفسر يعني مثل هذه النصوص السلفية المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم على يعني وجهها طيب. على المؤلف بعد ذلك والتكفير حق لله. التكفير حق لله يعني اخراج ال الإنسان من الإسلام إلى الكفر وحكم الناس على شخص ما بأنه كافر خرج عن ملة الإسلام يعني هذا يعني حكم شرعي يعني هذا حكم شرعي والشرع هو شرع الله تبارك وتعالى إذا فيقول المؤلف والتكفير حق لله التكفير حق لله تعالى طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ قال المؤلف فلا يكفر أحد فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تكفيره إذن لا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله من حكم عليه القرآن بالكفر أو حكمت عليه السنة بالكفر أو أجمع المسلمون على تكفيره قال المؤلف فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعذير لماذا قال إذ مرّنا مؤمنا بكفر فهو كقتله رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ف يعني التكفير يعني أمره خطير وخطير جدا أمره خطير وخطير جدا و من أوجه يعني خطر التكفير هذا الوجه الذي ذكره المؤلف لأن التكفير هو حق الله تبارك وتعالى ولهذا يخشى على الشخص أن يحكم على شخص بأنه كافر بعينه وهو عند الله تعالى مؤمن وهو عند الله تعالى في حكم الله مؤمن وأنت تحكم عليه بأنه كافر خارج عن ملة الإيمان والإسلام فهذا أمر خطير جدا ولهذا ينبغي للمسلم أن يتورع في هذا الباب ينبغي للمسلم أن يتورع يعني أشد التورع في هذا الباب طيب أيضا يعني بمناسبة قول المؤلف فلا يكفر أحد. إلا من كفره الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تكفيره يعني أحببت أيضا أن أذكر يعني بعض ضوابط التكفير يعني بعض ضوابط التكفير متى يصير المسلم كافرا والعياذ بالله متى يحكم على الشخص بأنه قد كفر وخرج من ملة الـ الـ الـ الـ الإسلام طبعا يعني ال الأشياء التي يكفر بها الناس كثيرة ومتعددة ولكن هناك يعني بعض الضوابط التي يمكن أن تجمع لنا تلك يعني ال ال ال ال المفردات فمن الضوابط في ذلك من الضوابط في ذلك أن من ترك ركن من أركان الإيمان كفر والعياذ بالله ونعلم بأن أركان الإيمان آه ستة أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان فمن ترك ركنا من هذه الأركان ولم يؤمن به فهو كافر والعياذ بالله فهو كافر والعياذ بالله والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا إذا فمن كفر بركن من هذه الأركان فهو كافر وهذا أيضا من أنكر وكذب وكفر بأي شيء من الأشياء التي يجب الإيمان بها في الشريعة فمنكر ذلك يكون كافراً والعياذ بالله ولهذا يقول ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة قال وكذلك وجوب الإيمان وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما جاء. أو وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا يعني قال أنا أؤمن بكل ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا فقط لا أؤمن مثلا بال مثلا بالقدر مثلا خيره وشره فيقول كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء إذا ما يجب الإيمان به في الشرع ما يجب الإيمان به ها في الشرع فمن يرده وينكره فإنه يعد ذلك أو يعد بذلك كافرا والعياذ بالله عند جميع العلماء هذا ضابط من الضوابط. الظبط الثاني وهو في الحقيقة تابع للأول ولكن أهل العلم يذكرونه عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة يعني هناك واجبات هناك واجبات شرعية واضحة وظاهرة ووجبها متواتر ومعلوم وهناك محرمات شرعية تحريمها واضح وظاهر وتحريمها متواتر ومعلوم مثلا الصلاة هل هي واجبة او لا الصلاة هل هي واجب او لا يا جمع واجب طبعا وجوبها هل هو عمر خفي ام ظاهر معلوم عمر ظاهر جدا يعرفه حتى الاطفال تحريم مثلا الخمر وتحريم الزنا، هذه محرمات ظاهرة أم لا ظاهرة جدا، فهذه الأشياء هذه الأشياء عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة وعدم اعتقاد تحريم المحرمات الظاهرة، يعد ذلك من الكفر بإجماع العلماء. فمن أنكر مثلا وجوب الصلاة قال الصلاة ليست واجب أو أنكر وجوب الزكاة أو أنكر وجوب الصيام فهو كافر بالإجماع من أمن من أنكر مثلا تحريم الخمر أو تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم السرقة فهو كافر بالإجماع يقول ابن قدمة رحمه الله ومن اعتقد ومن اعتقده حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر يعني من أنكر يعني مثل هذه الأشياء المعلومة من الدين بضرورة فإنه يكفر عند كل العلماء وقال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة المسلمين لا يتنزعون في ذلك ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك أو جهد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح قال شيخ الإسلام فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل إذن هذا ضابط آخر أيضا من الضوابط من الضوابط في الحكم على الشخص بالكفر والتكفير والعياذ بالله الوقوع في ذنوب أو أعمال تنافي أصل الإيمان يعني هناك أعمال وذنوب ومعاصي تنافي ماذا؟ أصل الإيمان وأصل التوحيد وإذا وقع فيه المرء يحكم بكفره والعيال بالله يقول ابن القيم رحمه الله وأما كفر العمل وأما كفر العمل يعني الكفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده إذن الكفر العملي يقول ابن القيم رحمه الله هذا كلام مهم جدا يقول هو نوعان هناك أعمال وذنوب ومعاصي تنافي أصل الإيمان تنافي أصل الإيمان وأصل التوحيد وهناك ذنوب ومعاصي أخرى لا تنافي أصل الإيمان والتوحيد يقول فالسجود للصالم تعملوا إلى هذه الأمثلة التي ساقع قال فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان يعني هذه الأمثلة التي ذكرها تضاد ماذا؟ أصل الإيمان والتوعيد فمن فعلها فقد كفر والعياذ بالله فنعود الآن إلى الأمثلة التي ساقع السجود للصنم ينافي ماذا يا جمع؟ ينفي الإيمان بالله احنا قلنا أركان الإيمان أن تؤمن بالله وإيمانك بالله يتضمن ماذا الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات فمن سجد للصانم ففعله هذا هل ينفي الإيمان بالله أو لا ينفيه قطعا ينفيه قطعا صح لا لا إذن فالسجود للصانم كفر مخرج من المنه قال والاستهانة بالمصحف شخص يبول على مصحف أو يدوس عليه هذا كفر مخرج من الملة لأنه ينافي الإيمان الإيمان بماذا؟ بالكتب وأعظم هذه الكتب هي القرآن الكريم إذن ينافي الإيمان بالقرآن الكريم قتل النبي ينافي ماذا؟ الإيمان بالرسل وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام فلو أن شخصا قتله حكمنا على فعل هذا بأنه كفر مخرج من الملك قال وسبه سب هذا الرسول والنبي هذا يضاد يعني أصل الإيمان وهو الإيمان بالرسل النبيين. إذن فهناك أعمال أعمال تنافي يعني أصل الإيمان وأصل التوحيد فإذا فعلها الإنسان يحكم بكفره وبخروجه عن الملك ولكن هناك أعمال أخرى ومعاصي أخرى لا تنافي يعني أصل الإيمان والتوحيد كالزنا مثلا من زنى هل زينة ينافي أصل الإيمان احنا نتأمل نقول دائما أصل الزينة ينافي الإيمان طبعا ولكن ينافي الإيمان الكامل لا ينافي أصل الإيمان والتوحيد إذن فهذا أيضا يعني أمر مهم ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله وتأمل في كلامه أيضا قال إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ثم قال ما لم يتضمن يعني هذا ذنب ترك الإيمان ما لم يتضمن ترك الإيمان بمعنى أن العمل أحيانا قد يتضمن ترك الإيمان وترك أصل الإيمان والتوحيد كالأمثلة التي مثل بها ابن القيم رحمه الله تعالى إذن فهذه يعني بعض الأشياء يعني هذه بعض الأشياء التي إذا صدرت من شخص فإنه يحكم عليه بماذا بالكفر والعياذ بالله قال المؤلف بعد ذلك هذا والكفر والكفر يقع بقول كفري الكفر يعني قد يقع فيه الشخص والعياذ بالله بقول كفري ومراجعه هنا بالقول الكفري الذي ينافي أصل الإيمان مثل ماذا يا جماعة كسب الله مثلا شخص يسب الله والعياذ بالله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول كفري يكفر به ماذا الشخص قال والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر وكذا بفعل ومرده أيضا هنا بالفعل الذي ينافي أصل الإيمان والتوعيد كإهانة مثلا المصحف كما سبق في تمثيل ابن القيم قال وكذا باعتقاد وكذا باعتقاد وطبعا يعني كفر الشخص بمسائل الاعتقاد هذا يعني باب واسع جدا كان تعتقد مثلا بأن الله ثالث ثلاث هذا اعتقاد يعني صاحبه كافر والعياذ بالله إذا قال والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر وكذا بفعل وكذا باعتقاد وليس من شرط الكفر الاستحلال ولكن هذه العبارة ينبغي أن نفهمها في هذا السياق لما قال المؤلف وليس من شرط الكفر الاستحلال هو يعني بذلك الأعمال التي تنافي أصل الإيمان والتوحيد يعني الذنوب والمعاصي التي تنافي أصل الإيمان والتوحيد فهو لا يعني مثلا أن يعني هناك يعني ذنوب يعني لا تنافي أصل الإيمان والتوحيد وإذا وقع فيه المر فإنه يكفر ولا يشترط في ذلك الاستحلال لا يعنيها بذلك ما سيأتي في الباب الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وأنا أقرأ شيئا منه للفائدة قال المؤلف رحمه الله المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر قال ومن جملة اعتقادي أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلها تأمل هنا قال إلا إن استحلها لأن هذه الذنوب لا في ماذا أصل الإيمان والتوحيد فإذا كان الذنب لا في أصل الإيمان والتوحيد فهذا للتكفير به يشترط ماذا الاستحلال فمن زنى مثلا واستحل الزنا قال الزنا حلال ليس بحرم هذا كافر من سرق واستعل السرقة هذا كذب. إذا لابد أن نفرق يعني بين ما يذكره المؤلف الآن وما سيأتي. إذا يقول المؤلف والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر وكذا بفعل وكذا باعتقاد وليس من شرط الكفر الاستحلال بقية يعني كلام سنتمه إن شاء الله تعالى في الدرس في بعد الأذان إن شاء الله.